الله من القرآن سبحانه بسم الله الرحمن No. وَالْأَرْضَ <سؤال> وَالْآَنِينَ <سؤال> وَالْمَاءَ <سؤال> وَالْحَيَاةَ الله الله الله الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ mm -hmm. بين دم ما ذون ذون mm uh -huh. kuten joku sanoi että Well, mm -hmm.